وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِيْنَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَزِرُونَ قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فقرع عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ولن يعمد رُوَّالَ المُتَقِينَ جَنَّةُ عَدَنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقوفا فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما قلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم دافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَهُ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِهِ وَدَمِ الْلَّبَنَنَ خَالِصًا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن لَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِ الرِّزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبَكَ مُلَائِكَةَ مُلَائِكَةٍ لَمْ يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسفرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟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 بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أَصْوَافِهَا وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ استلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دقلا بينكم أن تكون امه هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسأل عما كنتم تعملون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 إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمت الله ان كنتم إياه تعبدون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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلٍ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصُّورَ أَبْجَهَلَتِهَا ثُمَّ تَابُوا